وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون تذون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعم الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله வல்லாகூயல்லமு துசி நவ துல்லினூன் வல்லவீனூனமின் لا اله يخلق شيئا وهم يخلقون ام وان تنغير احياء وما يشعرون ان ان يبعثون إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لا جَرَمَ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا لَرَبِّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَ كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون